إهداء من شاهر ناصر الدعجاني إلى العريس أحمد بن غازي الدعجاني لضيوف بن عيض بن منهجسك يا مرحبا ونخلص التركيز بن وجه سعد غنابها هلا هلا تسبقها صدر امتلأ فرحات فاخر وسبابها يا طاري الحرف الجزيل مسراكي ما يبغى دليل والله يبلغك الجميل بين اللحة وشنابها للشعر يسعى واجبة وابغاكي تطلق حاجبة هناك كل ما تحتاجب بسم الكريم بدابها بالشعر والحرف يوببا عايضبا من هااجز يا بررحبا وانخصة تركز ب ووجسعدد عن النبا هل على تسبج على يجهاجدرو غرىلي لا صلمت لا فرح بخر ووس جربناها اطيب لوقبه ولا شي ما وقدروا منزله وانت مربوعا واله والمرجله واصحابها غزي قبر عزون ما شحديده وغه غزا يسعد دون سنين وما با اليوم نور بحضوري وافين الحضور جميله تضال الشبر ما دمت حي حياتها ارقع جبل ونحت صخر يا ابن غزيف عجل السعد برقوره المبروك يا وجه السعد انا مبروك والله يسعدك يا ملا من رزق يدك عن سيئات يبعدك ويصك دونك بابها يا حي قول الاحتفال يطرب حازي طيب في فال بحضورها وغيابها يا الحرف ما يبغى دليل والله يبغى نابه للشعر سعادبه وابغاك تطلق <تصفيق> حجب عينك اللي ما تحتاج به بسمالكريم بدابه بشره والحب المحل والفكر ما خزن ضاحل عقوله بسمال المحل ترحب من ترحبها للضيوف ابن عياض ذن من هاجسك يا مرحبا ونخلص التركيز ابن وجسعد غنابها هلا هلا تشبق هلا يقودها قدر تالا فرحت فخر واسبابها جاب الوجه الطيب ومعيده وقيبه عني ما هي متغيره يا حي ليل انجابها بالعود الازرق والجمر والبني والموز الحمر نستقبل طوال العمر اللي تجرفنا بها اطيب الوقفه ولا شوبور ما دمت حي جبل وانحت صخر واقصد وانا كل فخر الله يجعلكم دخر وسنتعز ونابها الناس على ساقا يا حي فارخ راق في الليل من راق مطينه حسب حسبها يا ابن غزيب عجل السعد برقور عاد مبروك يا وجهه شعت انا ابو مبروك والله Uh -huh. Yeah